لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل يا ع ل أ س ف و م الاسلاميه تقنطوا, قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة ا ل الله. لا تقنطوا م ن رحمة ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه ي غ ف ر ا ل ذ ن و ب ج م ي ع الاسلاميه إنه, هو الغفور. إنه هو الغفور. من قبل ان ت ص ر و و ن ياتيكم م و إلى وأسلموا له ربكم قبل ي العذاب ثم لا تنصرون من قبل أ ن ي أ ت ي ك م العذاب برته وانتم لا تشعرون ان تقول نفسي ا حسره ت على ما فردت في جنب الله أن تقول ت ق و ل ن ف س ي ح س ر و ع ل ى م النابلسي فردت في ا ر ن أو و ت ق ل ل و أن ا ل ل ه هداني أ و ت ق و ل لو أن ا ل ل ه ه د ا ن ي ه لكنت موسوعه ن المتقين أ ت ل حين ت النابلسي أو و ت ق ن ترى للعلوم ذ ا ب أنني كرة فأكون كرة ن الاسلاميه م كآياتي فكذبت موسوعه النابلسي ف للعلوم الاسلاميه ي أ موسوعه ف النابلسي ن ج ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ا ت ق و ا ب م ف ا ز ت ه م ل ا ي م س ل ا م و ه هم ولا موسوعه ل ا ل ن ا ب ل ش ي ء وهو ع ل ى ك ل شيء و ع ل له م ا ل ي ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض و ا ل ذ ي ن كفروا بآيات ا ل ل ه أولئك هم الخاسرون هم ف ي ر ا ل ك ه تأمروني أعبد الهدى ا ج ا شركه دعويه غير ربحيه ذات قبلك لئن مضمون ل ت ك و اجتماعي ن بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله, قدر الله حق قدره والأرض موسوعه يوم ا ل ق ي ا ب ل س ي للعلوم ا ت ط الاسلاميه ن ب ا ف موسوعه ا ل س م ا و و ا ت م ل ف ي ا ل أ ر ض إ ل ا م ن ش ا ء ا ل ل ه فيه قيام ثم نفخ ف أخرى إ ذ ا ه م ق ي ا م ه أخرى فإذا ه م حيام ي ن ظ ر و ن و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض ب ن و ر ر ب ه ا ووضع ا ا ل ك ت ب وجاء ب ل ن ب ي ي ن و ا للعلوم ش ه ق ض ي ي ب ن ه ا ل ح ق و ق ض ي ب ي ن ه و ه م لا ل ي ظ م و ن و و ف ع ه ا ل ن ف س م ا ع م ل ت وهو س ي للعلوم م ا ل ن و ا س ل جهنم ر ا ن م ي ق الذين كفروا إلى جهنم زمران. موسوعه النابلسي و ن ع ل ي ك م آ ي ا ت ر ب ك م و ي ن ذ ر و ك ه قال ل ه موسوعه النابلسي أ م ي أ ت ك ن ت للعلوم و ي الاسلاميه ق ء يومكم أ ت ك م رسل موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه ولكن ل العذاب على الكافرين قيل موسوعه النابلسي ي ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن وسيق الذين اتقوا ربهم الى ا ل ج ن ة زمرا حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت و س و ع ا ل ذ ي ن ا ر ب ه م إ ل ى ا ل ج ن ة ز م ر ا حتى إ ذ ا ج ا ء و ه ا وفتحت و أ ب ا ب ه ا وقالوا موسوعه ا ل و ه ا خ ا ل د ي ن للعلوم الاسلاميه ل صدقنا, وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و أ و ر ث ن الهدى ا شركه دعويه أ غير ربحيه ث ذ ا ع مضمون اجتماعي ل ل م ا حول ل ر ش س ح و ن ب ح م د ربهم ب وقضي ي ن ا ب ا ل ح ق ق و ي ل ا ل ح م د لله